براءت من الله ورسوله إلى الذين عهدت من المشركين فسيحوا في الأرض أرض عت أشهروا واعلموا واعلموا أن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 وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم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 الذين عهدتم إلا الذين عهدتم عند المسجد الحرام فمستقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإي يظهر عليكم لا يرقب فيكم إلا وَلَذِمَّ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 ألا تقاتلون قوما كثؤ أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤكم أول مرة أتخشونه ف الله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخصهم وينصركم عليهم ويصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء.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 أجعلتم سقاة الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله.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 يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده جُرُّ النَّعِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبَّ الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ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 وقالت اليهود عزير بن الله وقالت نصار المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواهم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن لا يفكون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 ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إنك في رم من الأحجار والرذان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكذّبون الذهب والفضة ولا يوفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمر عليها في نار جهنم فتقوى بها جباهم فتقوى بها جباهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأهلفسكم فذوقوا ما كنتم تكذبون إن عدّة الشهور عند الله إفنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض يوم خلق السماوات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 يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيته بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم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 ورتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لعد له عدة ولكن كره الله بعاثهم فتبقهم ولكن كره الله بعاتهم فتبقهم وقيل قعدوا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 لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخل للو إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا فإن أعطوا منها رضوا وإلا لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إن إلى الله راغبون إن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 قل استهزؤوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أَبِلَّ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَستهزئون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 ومنهم من عهد الله لإن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتتهم من فضله بخلوا به وتولوا وتولوا وهم معرضون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 فإرجعك الله إلى قائفهم منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا فقل لن تخرجوا مع أبدوا ولن تقاتلوا مع عدو.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 ان كن اولو طول منهم وقالوا وقالوا ذرنا مع القاعدين رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون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 والذين أتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا وإرصادا لمن حرده الله ورسوله من قبل ولا يحلف إن أردناه إلا الحسناء والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين اثم من اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه ام من اسس بنيانه على شفاجر فهارا فنهار به في نار جهنم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 وَمَن أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ السَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ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 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة العسرة الذين تبعوه في ساعة العسرة من بعدما كاد يزق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم.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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصت في سبيل الله ولا يقاون موطئ ولا يقاون موطئ يغض الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب له به عمل صالح.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 واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانَهُ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُوا فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إلَى رِجْسِهِمْ وَمَا وَهُمْ كَافِرُونَ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 لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم.